خيرا لي واسالك اللهم خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الاخلاص في الرضا والغيب واسالك اللهم القصد في الفقر والغنى واسالك اللهم نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع واسالك الله الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 Aan de ene kant van de Allee, ala allee, allee, allee, allee, allee, allee, allee, الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته نودي لصلاة المغرب بالمسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك اللهم اني احمدك على ما هديت واشكرك على جزيل ما اسديت واستعينك على رعاية ما أصبغت من النعم وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان كما أعوذ بك من غدرات الزمان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 لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصرنا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير.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 لا اله الا الله استو استو اقيم صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 كذب الثمود بطغوها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياء فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فسواها ولا يخاف عقباها الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 ومن يعمل مثقال ذروه شرو يرها الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 Allah, Allah wa akbar. Sami Allah li man Rabbana wa laka alhamd. Allah, Allah.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 ومن يفعل ذلك فليس مِنَ الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله النصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تهدوه يعلمه الله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 فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نَبَاتًا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا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 انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وإذ قالت الملائكة يا مريم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 لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح يس بن مريم وجيها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 واغبرئ الاكمى والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لایه لكم ان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 أهيرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجايع الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم في